س ف المسافة من حياتك ع ا وتشعل ش م ع ا ت الحفلة و ت ط ف ي ش م م ا ع ة الحفلة تبعثرك د ر و ب ا ل و ه ي ة في زحمة لي يا ولا تدري ج م ا ه ل و العمر يمشي على مهلا تناهبك سنين وداف تري ي ا م ك ي ج ي قدام تغنم جد وقتك لا يروح بس على ف ه ز ل ة يا بن آدم يا خد ر ك عز ما ن ش و ة ا ت أحلام من أجلك لا يضيع لي تعيش العمر من أجله حياتك لا تخليها ضيعوثر تراوهي ولا تغفل ترى طبع الزمن يقف على غفلة ولا تطامس فتال عيون ب ش و ه ا ت لقدم ترى ع ن تريخ نصمت ا ل لو ما خانت عبلا على غفلة قطع سف المسافة من حياتك عا وتشعل شمعات الحفلة و ت ط ف ي شمعات الحفلة تبع ترك الدروب الواهية في زحمة لي يا ولا تدري جمال العمر يمشي على م ه لا ظلام الذل لا يطافونك والحياة لام ولا ت ن ه ا نشب طيب في وجه ا ل ر د ى وهلا حياتك لا غادت صفحة ومضوم س ت ح ي ل أرجع إلى سهلتها صعبة و ل ا ص ع ب ت ه ا سهلة عنشموس الزمن ا ابن الكفي صحر الحياة خيام ولا تنسى فرات الوقت العيون الضمة ودجلة تحزم بشد ا يدخل لها لك بشد يحزم بوقت ما يفيد اللي ز ه ص ل ط ي ب طيب أ ص ل ه على غفلة ب ط ا سيف المسافة من حياتك عا وتشعل شمعات الحفلة و ت ط ف شمعات الحفلة تبعثر كالدروب الواهي ة في زحمة ل ي ا ة ولا تدري جماهير العمر يمشي على مهله ترى ا لي ل ما ترك له في ميادين الحياة تزحم ي ر و ح و ما يجي لهم ن على ر ا س العالم ش ع ل ه وإذا غنت لك الدنيا ن ه ا ر طير حضحكم على رحلة عمر فغنم تراك ل ا العمر رحلة هي الدنيا يا كم تحشم ذليل وكم تذل ح ش ا م ويا كم بعثارت شملة دمي لم ل ما شملة تتوهق دام في ليلة طريق و ت س ت ن ي رجدا يعيش الجاهل بعلمه. و ي ف ن ا العالم بجهل على غفلة ب ط ا س ف ة المسافة من حياتك عا وتشعل شمعات الحفلة و ت ط ف ي ش م ع ا ت الحفلة تبعثرك د ر و ب ا ل و ا ه ي ة في زحمة لي يا ولا تدري جماهير العمر يمشي على مهل